قفعت كلك وكلك باقي فيني وعرفت معنى التناقض شكله فناء يا بنت أحبك وأعرف حيل تغنيني. وحبل الوصل، وحبل الوصل، وحبل الواصل لا دخرت خوذي بسنيا يا زين وين انت غايب يا غلا سنيني ما شفت عين في غيابك ترجو ما الك صوره في عيوني يا معنيني الاصبحت اشوفك واشوفك في المسات النا كفيت كلك وكلك باقي ينفيني وعرفت معنى التناقض شكله فنه يا بنت احبك والله دخلت أخذي أبسلنا وليا وصلتني لميني وضميني ثم أمسي لي بحبك ثم لي غنى, غني ولا قلت خليني لا لا, لا لا لا لا تخليني ولا قلت يخذيني يخذيني بلا ولا don't وحيد ولا alone. Ola, don't let هيف صبي ودوقي يا ملاعيني عيني هو الضيف والكيف انا عاطش أنا منا هو السيف واللي خالقني وانت ما انطيني انسكتها بشربها لا يعجبها شناء وحميك عن كل عادل بلقاش. الناس ما بالخلايق من يعنيني والغالي يشيله ولا وهو ثقال طنا لما كسبنا بما حبيبيني ولا خسرنا عدو كشرب سنا إلا أنت وحدك معنيني